الاخت بتسأل حضرتك عن دور المرأة يوم 29 سبعة ينزلوا الميدان ولا لا والله تنزل النساء, النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال ما دامت الامور امنه ولا شيء يخشى منه خلاص تنزل ليه ما تنزلش تكسر سواد اهل الحق اه تكسر سواد الشعب الموجود لا سيما وهي لابسه السواد يعني <تصفيق> في حضرتك تعرف ان سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رجى الله تعالى عنه لما عمر عين ستة رجى الله تعالى عنه وقال الامر الى عبد الرحمن بن عوف جعل يسأل الناس حتى سأل النساء في خضورهن حتى سأل النساء في الخضور من يخطر يعني دي مسائل موجودة في التاريخ الاسلامي فانا اقول حضرك انزيني